روزن أسل ووقتن بيان هكذا الفصل عن البرائه رضي الله أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفتار فنام قبل أن يفطر فلم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن صرمة كان صايما فلما حضر الإفتار أتى امرأته فقال لها أعندك تعامن؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك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 رواه البخاري وأبو داود والنسائي وفي رواية كان الناس على أهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا الأعتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صل العشاء ولم يختر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخشة ومنفعة فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآية Bəra, radiyallahu anhudən, rüayyət qınnədi. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləminin sahabələridən, qaçan bir kişi rozadar bülsəyü, iftar vaqtida iftar qınməy uhləb qalsa, uşa keçəsi və irtəsili kündüzü ta keçkırmə günün çətəam yeməs edi Qays ibn Sirmə rozadar edə. iftal bo’lganda xainining aliga kelib tamin barı dedi Xını yo lekin barib senga taam keltiiraman dedi U kundzu ishlar edi Ko’zi iliniib uxlab qaldi Xini qaytib kelib oni ko’rib shorin qursun dedi Ertasiga de kun yarimlaganda xshidan keib yiqildi Bu narsa paygan barsanallah harihi vasga zekir qilindi va ush bu oyat nozir bo’ldi Sizlarda rozza kechasida ayarlaringizga yaqinilliq qilish xali qlinindi Buning uchun juda ham xursand bo’ldilarshuningdek va to oq ib ip, qora ibtan ajraguncha yib ichchingdar ham nozir bo’ldi Bu xoriy abu davud vasa iri vayat xirganlar Boshqa riwayatda esa, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlarida iftonni o'qiganlardan keyin odamlarga taom, sharob va ayollar harom bo'lar edi. Voyanagigacha gacha roza tutdilar edilar. Shunda bir kishi o'z nafsiga xiyonat qildi. Iftonni o'qib, uni iftor qilmay, xotiniga yaqinlik qildi. So'ngra Alloh o'sani qorg'onlarga oson, ruxsatli va manfaatli qildisini iroda etdi. Ul pokzot Alloh albatta siz o'z nafsingizga xiyonat qilishingizni bildi. Bas u sizlarni kechirdi va afv qildi oyatini oxirigacha tushirdi deilgan. Ushbu ikki rivoyatda dastlab roza past borgan vaqtida Qimo hozirgidan boshqa zara ekan. O'ziga yarasha qoidalari borligi haqida so'z ketmoqda. Osha dastlabki qoidalarga binoan iftar vaqti quyosh botgandan to'xtab ton namozi vaqti kurguncha bo'lgan xolos. Agar o'sha vaqt ichida iftar qilib olinmasa, undan keyin yanagi iftor vaqti kelmaguncha yeb ichishga ruxsat bormagan. Shuningdek Roza paytida kechasi ham er va xotin jinsi yaqinlik qilishlariga ruxsat bo'lmagan. Bu o'ziga xos tarbiya uslubi bo'lib, Alloh taoloning musulmonlarga xohlagan shaklda roza ibodatini amr qilishi mumkinligi, lekin eng oson va foydali yo'lini ixtiyor etganini tajribada ko'rsatgan. Albatta, yuqorida zikir qilinganidek, iftor vaqtida faqat sho'm bilan huftdan orasida bo'lishi Va roza kechasi da jinsi aloqalar naq qilinishi, o'ziga yarasha qiyinchiliklar tug'dirish turgan gap. Shunday bo'ldi ham. Musulmonlar hayotida bu ikki masalada ham ibrat oradigan voqealar bo'lib o'tdi. Ana shundan keyingina ta Alloh taol roza tutish bo'yicha bir oz qiyin borgan hukmlarni bekal qilib, bandalarga yengirlik yaratdi. Bunga esa musulmanlar hayatiida bo'lib o’tgan ikki hadisa sabab bo’ldi. Birinchi hadisa Madina ahlidan bo’lgan ansoriy sahabi qaysibda Sirma Roylloi anhu, bilan kechdi U kishiun xrma baglari bor edi Qays Rodhiylloi anhu, kun bo’yi o’sha bog’da mehnat qilar edilar Bir kuni roz’za tutgan horlar kechgacha bog’da ishladilar Ustod yaqin qolganda uyga kelib, xotirlardan Iftor Quroydev taom bormi yo'qligini so'radilar. Ayol taam yo'qligini, lekin bir ozdan so'ng keltirishini aytib, taom keltirgani chiqib ketdi. Kun bo'yi bağda ishlab tushgan Qays ibn Sirma radhiyallohu anhu uxlab qoldilar. Taom olib kelgan yerinin erining uxlab yotganini ko'rib, "Xursan, uxlab qolibsan-da" dedi. De, rahmat kelib uyg'otmadi. Shunday qilib, hoptan vaqti bo'ldi. Qays roziyallohu anhu iftor qilish haqidan mahrum bo'ldi. Ertalab yana boqq'a ishlagani ketdi. 2 kun qatorasiga, arada ovqat yemay, roza tutib, bodda mehnat qilgan Qays dirsma kun yarim borganida hushtan ketib, yiqildilar. Bu hodisa xabari Darhol payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yetib bordi. O'z-o'zidan Uz hammada savol paydo bo'ldi. Rozani ana shunday qiyinchilik bilan tutib olar edimmi yoki boshqa biror o'zgarish bo'ladimi? Javob esa Alloh taolo tomonidan keldi. U zot azza va jalla mu'min musulmon bandalariga lutf-i karam ko'rsatib, roza ibodatida ularga osonlik yaratdi. Ramazon rozasiz kechalarida ham xotinlarga jinsi yaqinlik qilishga ruxsat berdi. Iftordan keyin esa ta tong otguncha taom va sharobga ruxsat berdi. Bu lutfi marhamatdan mo'min musulmonlar behad shad bo'ldilar. Ehtimol, xodiza qahramonining ismi rivoyatda ochib aytilmagan. Ehtimol, bu kishini hurmatlaridan shunday qilingan bo'lsa kerak. Aslida esa bu hodisa qahramoni kim ekanligi ham ma'lum va mashhur. Mazkur hodisa qahramoni Hazrat Umar ibn Xattob roziyallohu anhudlar. U kishi iftordan keyin payg'ambar sallallohu aleyhi va sallam bilan gaplashib o'tirib, so'ngra uylariga kelgalar vaqotuddar ila birga bo'lish istagini bildirganlar. Xotirlari esa men uxlab turdim deganlar. Yani xlamasam shadyyat hukmumu bo'yicha joyiz edi ammo men xladim endi shaiyayat hukmumu bo'yicha menga yaqinli qqishingiz mumkin emas degarlar Ammma haati lar uxlarganing yo'q dedilar da de, yaqrli qildilar o'zlari birib turib o'z nafslarigaxiionat qildilar so'ngri afsus nadaomat qilib borib hodisani paygambarimiz salallah halihi va sallamga aytib berdilar Ana ashunda. Allah albette siz uz nafsinizga xiyanat qirganinizni bildi, bəs usuzlarını keçirdi və əfqıldı, ayeti ahir gecə nazil boldi. Üç bu hədis-i şərifdən alınədigan faydalar. Birinci, Roza dəfsində fərz qilingan vaqtda, iftar vaqtı qiyaj botgandan xubdan vaqtı gecə borgana. İkinci, Ofton vaqtigacha iftar qila olmay jinsi yaqinli qila olmay uxlab qolgan kishiga yanagi iftar vaqtti kirguncha tam Sharob va xotin xaom bo'lgan 3 Keyin mazkur hu hukum nassi qiliniib Quyosh botgandan ta tong otkimcha yemoq ishmoab, Sharob moab va jinsiy ayaxlik joyiz bo’lgan 4 Hazirta tadiran ruzamiz judeham asantur digiru zaykana. Agar allah ahlasa qiyin qilip qiyishaham munkun ikallige. An salamata bin l'akwa'i radiyallahu anhu qal. Lammā nazalad hazihi l-āya. Wa ala allazīna yutīqūna hu fidiyyatu ta'anu miskīn. Kāna man arad minna an yufthira wa yafthidiyya fa'ala. حتى نزلت الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهرة فليسمه فنسختها سلمى ابن الأكوى رضي الله عنه دن رؤية قلمة روزانا قينانب تتدقال لرقه برمسكن تاميك فدية بيرشتر آيات نازل برقنة كم حلسا آزا عشق يرى وفدية بيرر يدى bu hato undan keyingi bas siz kimdan shu ya'ni ramazon ayda hozir bo'lsa uning rozasini tutsun, oyati nazir bo'lguncha davom etdi shu bilan oldingi oyatni nasx qildi avvalo hadisning ravisi salama ibni al-akwa radiyallohu anhu bilan tanishib olaylik salama ibni amr ibni al-akwa al-aslami kuniyalari abu muslim ikki marta Rasulullah sallallahu aleyhi vasallamga daraq astida o'limga va uruishdan qochmaslikka bayat belganlaridan rassulullah aleyhisalam bilan yetida g'azda ishtiroq etgan zu qar nomli g'azazda Rasulullah sallallahu aleyhi wasalamni düşmanlar zarbasidan saxlab qolgan ibn Affan xaliariy davrlarida Afrika qazoqatlari da ishtirok etgan shuja'atli, kamonchi, chiroyli, xulufli oli janob sahobalardan edilar. Hammasi bo'l Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan 77 ta hadis rivoyat qildilar. Bu kishidan Madina ahlidagi jamoatlar, o'g'llari Iyas, qullari Yazid ibn Abi Ubayd va boshqalar rivayat qilishdi. Ushbu rivoyatda Roza tuttish dastlab joriy qilinganda hakimu xabir bo’lmish Allah dalat Ta tomonidan kishilarni bu ibadatga asta sekin tartish uchun qo’llangan ba’zi choralardan biri haqida so'zketmoqda. Roza avval joriy qiringanda musulmanlar ikki ishdan birini tanlash imkoniga ega bo’lgan ekanlllar. Hohlasin rozza tusun. xohlasin roza tutmay bir miskinni toydirsin. Demak, bir miskinni toydirish ham roza tutganing o'rniga o'tgan. Ma'lum vaqt o'tib, odamlar ancha o'rganib qolishganidan keyin bu ixtiyoriylik bekor qilinib, qodir bo'lgan har bir kimsa roza tutishi majburiyligi haqida oyat nozir bo'lgan. Faqat o'ta qarab qolgani Va surunkali tizanishdan umid yo'q, bemorlikka muhtaro bo'lgani uchun roza tuta olmaydigan shaxslarga nisbatangina fidyya berishga ruxsat etirgan. Ushbu hadisdan oladigan foydalar. Birinchi. Roza dastlab joriy qilinganda roza tutish bir miskinga taom berish bilan barobar bo'lgan. Keyinchalik boshqa oyat tushib, mazkur hukmni nasx qilgan qodir va hozir odam البتّة روزة تتشف هزلغي قطيئت إلي بيانقرنغن هيتشكم هيتشكم روزة تتشتن باش طرفة ألميدي أن عدي بن حاتيم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوات من الفجر قلت يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقاليني عقالا أبيضا وعقالا أسودا أعرف الليل من النهار وزاد في الرواية فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فقال عليه الصلاة والسلام إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi. Taqi fazrda sizga ip, qora ipdan ajralguncha oyati nozir bo'lganda, "Ey Allohning rasuli, men yostigim ostiga ikki arqonni, bir oq arqonni, bir qora arqonni qo'yganman. Kechadan kundizni bilish uchun," dedim. Boshqa rivoyatda kechasidan nazar satsam Azrat bo'lmaydi-ku dedim. Uzat alayhi salatu va salam yo'stagin kim ekan? U kechaning qorong'iligi va kunduzning yorug'ligidir dedilar. Avvalo hadisning ravisi Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu bilan yaqindan tanishib olaydik. Adi ibn Hatim ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Hasraj at-To'i Uqshaning kuniyalari Abu Wahab Adi ibn Hatim saxovati bilan mashhur bo'lgan Hatim at-Toyining o'g'lidir. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Toy qabilasiga kirgan safarlarda Suriyaga qochgan edi. Toy qabilasidan asirga tushganlar orasida uning kichik singlisi Saffa na ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barcha asllarga, xususan Adiy ning singlisiga otasining shohrati va qavmining unga borgan sevgi va hurmati uzasidan juda ham yaxshi muomala qildilar. Saffona teridan qilingan alohida chodirda saqlandi. Butun ehtiyojlari qondirildi. Xohlagan paytda eng yaxshi shartlar bilan mamlakatiga jo'natishga ham izin berildi. Bunday muominalardan mamnun bo'lgan Saffona musulmonlikni qabul qildi. So'ngra akasining huzuriga borib, uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan yarashishga jo'natdi. Bu hodisa Hijratning 9-yili bo'lib o'tdi. Adiyimni Xatim o'zlari shunday hikoya qiladi. Men Madenaga ilk bor kirib kelganimda Musulmonlar xursandlik bilan kutib oldilar. Adi keldi, adi keldi deb sevinç iz halk oldilar. Halbuki men hali nasroniy dinida edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham adini yaxshi qarsinadilar. Uylarida olib kelib yagona pustaklarini uning ostiga solib bir o'zlari yerga o'tirdilar. Bularning hammasi adiga juda qattiq ta'sir qilib qalmada hidoyatga yo'l ochdi. Abu Ibn Xatim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ilk muloqotlaridayoq nasoralliklarni tark etib, islomni qabul qildi. U oqil vorasgo'i sahobalardan bo'lib, jahiliyatda ham, islomda ham Toy qabilasining raislari edilar. Dindan qaytgandalar bilan bo'lgan ridda nomli urushlarda Adi radiyallahu anhu, kəttə canbazlı kürsət gəllər. Ukşiraklı fətq xilistə həm iştirak etgəllər. Son kufəgə küçüb utdilər. Ali ibnə əbú Talib radiyallahu anhu, bilən birgə cəməl, siffin, nəhəğən oruçləri də iştirak etdilər. Və siffin oruçləri də közləri gəyərə çıxıb, Hemmes'i bulub Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 66 ta hadis rivayet qildilar Ali ibn Hatim bir 120 yaşı da hicretini 68. ili Kufe'de vafat ettirar. Biz organiyyatken bu rivayette roza ibadeti yangi cari kirline başlanganda bo'lib utken latif hadisani keltirish arkali og'izni qachon bir kitiş kireklige bayon qilinmoqda. Ma'lumki, Alloh taoloning o'tgan hadislarda o'rganib chiqqanimizdek, qachon og'izni belkitish hukmini bayon qilish uchun to'ki fajrda sizga oq ip, qora ipdan ajrabuncha yenglar ichingizda degan oyatni nozil qilgan. Ushbu oyat nozil bo'rganda ba'zi kishilar, jumladan Adi ibn Hatim roziyallohu anhu ham zikir qilingan ibtondan murod majoziy ib ekanligini anglab yetmaganlar. Shuning uchun ham saharlik vaqtida bitta oq rangli, bitta qora rangli arqonni olib, ularni rangi qorong'idan ko'zlariga ajrab ko'ringudik borguncha saharlik qilishga o'tganlar. Lekin bu ishlarda noqislik sezib, payg'ambar sallallohu aleyhi vasallamga arz qilganlar. Va o'z zot oyatda zikr qilingan ibton murod arqon emas. kechaning qorong'uligi va kunduzning yorug'ligi ekanligini tushuntirib berganlar. Demak, roza tutmoqchi bo'lgan odam saharlikni tong o'tguncha qirishi mumkin ekan. Tong otgandan so'ng esa mazkur saharlikni to'xtatmoqligi majbur bo'ladi. Aks halda, ro'zasi roza bo'lmaydi. Ali Umar radhiyallohu anhu An-Nabiy sallallahu alayhi va sallam qald: Iza akhbala al-laylu va adbara an-nahru va ghoobat ash-shamsu faqad aftara as-so'imu. Rawa hadhihi ath al-usul al Umar radhiyallohu anhudan dan riwayat qarinadi. Qachon kechasi kelib, kunduz ketsa, quyosh botsa, rozadorning iftori bo'ladi. Üç Rüayetinin Beşavları Rüayet Kırgerler. Bu Rüayet'e iftar vakti, Kuyaş batışı ile kirişi bayan kalın vakti. Ali ibn Umar radiyallahu anhu kal, Kana linnabiyyi sallallahu aleyhi ve selleme muazzinani bilalun vebnu ummi mektu minil a'mad. Fekala Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكنوم قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا رواه الشيخان ابن عمر رضي الله عنه ذا رواية قرنة نبي صلى الله عليه وسلم اكتم أذن الله باردة بلال وابن أم مكنوم أعمى Bes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette bidar kiçesi azana itedi ta ki ibni ummu maktum azan ait günçe yib içe verin de dediler ike ulara arasında fakat bravu tüşü bravu çıkınca vaxt bari de diyen yani. iki şeyh yani imam-ı Bukhari ve imam-ı muslim rivayet kırgerler kiçesi Bomdod namoziga tayyorlanish bir oz ortiqcha harakat talab qilganligi uchun odamlarni avvalroq ogohlantirish maqsadida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod vaqtida ikki marta azon aittirardi edilar. Birinchi azonni tong otmasdan avval Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu aytar edilar. Ikkinchi azonni esa Banda drachta kirib tong otganda Abdullah ibni Ummu Maktum roziyallohu anhu aytar edilar. O kishining ko'zlari ojiz edi. Shuning uchun boshqa sahabiyalar o'sha odamga yordam berib, tong otganiga xabarini berishar, so'ngra azan aytilar edi. O'sha paytlarda albatta soatlar bo'lmagan Halkim ham o'zi saharlik joyiga iftorni vaqti kirganini aniqlashi oson kechmagan. Shuning uchun azon aytiladiganiga qarab turganlar, Bomdodga ikki marta azon aytilganidan qaysi birida og'izni berkitish ge, kerakligi bayon qilindi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tomonlaridan Hazrati Bilal tong otmasdan kechasi azon etgandari uchun o kishining aʼzolaridan keyin ham saharligini davol ettiraversa boʻlishi tushuntirildi. Abdulloh ibn Umma Maktum roziyallohu anhu bomdod vaqti kirishi bilan azon aytganlari uchun u kishi azon aytganlarida ogʻizni berkitish zarurligi oʻqitirildi. Demak, bomdodning avvaligi vaqti ogʻizni berkitish vaqti ekan, buna hammamiz yaxshi bilib olmoqimiz kerak.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 الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إِ سَعَكُمْ لَا شَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعطَوتَّقَ وَصََّّقَ بِالحُسْنام فَسَنُ يَِّرُوه للِيُسرَاب وَأَمَّ مَمْ بَخِلَ وَسْتَنَام وَكَذَبَ بِالحُسنَا. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنن بها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 qoraoh namoz Allahu akbar Subhanallahi wal hamdulillahi yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ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 وَماَا جَعَناهُم جَسَدَ ل يَأكُلونَ الطَّعَامَ وَمَا كانَُوا خَالدين ثمَُّ صََدَقُناهُمُ الْووعْدَ فَأَن جَينهُم وَأَهكنَ وَم جَعَناهُم جَسَدَ ل يَأكُلونَ الطَّعَامَ وَمَا كانَوا خَالدين.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 لا تركضوا ورجعوا لا تركضوا ورجعوا الى ما اتريفتم فيه وما ساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 وَلَكُمُ الْويلُ مَِّا تَصِفون وَلَهُ مَنْ فيِي السَّمواتِ وَالْأَرضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسَْكبرِونَ عَنْ عبَادتِهِ وَلَا يَْتَحسِرون يُسَبِّعونَ الليلَ وَنَّهَا رَ لَا يَفْترون أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنشُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ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 سُبْحَانَهُ وَلِعِبَادِهِ الْمُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ومن يقول منهم اني الههم من دونه فذلك نجزه جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي الظالمين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 وَجَعَ النافِي الأضِرَ وَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَنافِيهَا فِي جاج سُبُ َّ عَهُم يَهتَّدُون وَجَعَنَ السَّم أَسَقُ فَم مَحفُظَى وَهُمَ عَن آياتاتِهَا مُعرِضُون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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ اتَّخَذُونكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 بَل مَدَّعَتْهَا أُولَٰئِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بِرَجْمَةٍ فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء إِيَّا وَالْجَبَرُوت صُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ صُبْحُ قُدُّوسِ رَبِّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ La ilaha illa Allahu nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika Allahu akbar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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ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 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ نَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ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 قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ الْلاَعِبِينَ قَالَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَ عَلَىٰ ذَٰلِكٌ مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَى اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْمَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليهم يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 قَالَ بَلْ فَعْلَهُ كَبِيرُ هُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَعُطِقُونَ فَرَجِعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ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 أَفِى اللّٰهِ كُنُّوٓا الَّذِيْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَاَنْصُرْ اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فَجَعَلْنَاهُمُ الأخسرين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 وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ أَرْكَانُ لَنَا عَابِدِينَ الله أكبر سمع الله لمن شمده الله أكبر الله أكبر A long with a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 Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'im Ihdina s-sirata al-mustaqim Sirata al غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَا أودَ وَسُلَمَانَ إذ يحكُ مَان فيِي إذ يَحكُ معان فِي غَنَ مِقَووم وَدَ أُودَ وَسُلَمَانَ إذ يَحكُ مَانذ نَّفَشَد فيِيهِ غَنَمُقَون فِي الْحَرِّ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي عَاصِفَةً تَجْرِي وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ عاصِفًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دون ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اللَّهُ أَكْبَر Ми аллаху лиман хамида Аллаху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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأيوب إذ نادى ربه أن نيم السني يضر وانت ارحم الرحيم فاستجبنا له فكشفنا ما به ضما به ينضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحما رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ فَلْيَكُنْ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُنُ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَنَّ أَلَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَن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 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا, وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها ثنا فخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها وجعلناها وابنها ايه للعالمين الله اكبر سمع الله لمن حمده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 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يؤمنون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ق حَر على قَرِيَة أَهلَنهاءَّهُ لا يَرجعُون حتىَ إذَا فتِحَات جج وَن جُجُوهُم مِنْ كلُل حَدَب سلُون وَقتَ رَبَوعدُ الحَق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 إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا وَأَكْوَنٌ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن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 قُ إَِّ ماَا يُحَ إلََْ أََّمَا إِلَهُكُمْ إلَهُ وَاحِدَ فَهَل الأأَنتُم مُسْلِمُون فَإِن تَوَلَوْ فَقُلآذًا تُكُم عَلَ سَوَ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 سَنطَلُّ <صراط> الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَرْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ يَا <أيها>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 وامن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع ويتبع كل شيطان مريد كتب <صفيق> عليه أنه من تولاه فأنه يهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه فَإِنَّهُ يَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ سَعِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴿3﴾ ﴿4﴾ ﴿5﴾ ﴿6﴾ ﴿7﴾ ﴿8﴾ ﴿9﴾ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 ثمَُّ مِنْ عَلَ قَاتِ صَُّ مِن مُضضّوَاتِ مُ خَلَّ قَتِ وَغَيرِ مُخََّقَ مخلقة لَكُمْ. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْذَ لِلْعُمُرِ لكي لا, لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا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 Sami'Allahu liman hamidah, Allahum akbar, Allahum akbar, Allahum akbar,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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شيء قدير وَأَنَّ السَّاعَةَ لَرَئِباً فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا هُدَاءَ وَلَا كِتَابًا مُنِيرًا ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُضيِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَأَمِنًا النَّاسَ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يُطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ يَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجِهِهِ خسر الدنيا, خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنَ النَّفْعِ لبئس المولى ولبئس العشير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu akbaru. Allahu akbaru. Allahu akbaru. Allah. عليكم السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت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 لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فَلْيَنظُرْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إن الذيينَ آمَنُوا والَّذ نَهَادوا والصابونَ وَ صَارَ والمَجُسَ والَّذينَ أَشَكُ إ اللهَّهَا يَفصلِوا ИННА <إن> ЛЛЗИНА <إن إن> آمَنُوا ВА ЛЛЗИНА ХАДУ ВАС САБИУНА ВАН НАСАРА ВА ЛМАДЖУСА ВА ЛЛЗИНА АШРАКУ ИННА ЛЛААХА ЯФСИЛУ БЕЙНАХУМ ИННА ЛЛААХА ЯФСИЛУ БЕЙНАХУМ ЯУМАЛЬ ҚИЯМА ИННА لَم تَرَ أن اللهَّهَا يَسجُدُ لَ مَنْ فيِي السَّمواتِ وَمَمْ فِيأَرْرض وَالشَّْمسُ وَالقَمَرُ وَُجُوم وَُجُمُ وَالجِبالُ والالشَّجرَر وَالدَّوَ َبُّ وَكَثِير مِن الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر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 اللَّهِينَ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِ** فَوْقَ رُؤُوسِهِمُ الحميم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 ثَوَاءَ الَّذِي عَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهُ أكبر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 وَلِلِّين وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَانِكِ وَمَن يُعظِّمْ ذَلِكَ وَمَن يُعظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخْطِفُهُ الطَّائِرُ فَتَخْطَفُهُ الطَّائِرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشري المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومن رزقناهم ينفقون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 وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ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 وَمسجدِدُ يُذكَرُ فِي هَسْم اللهَّهِ كَثرا وَمَسجدِد يُذْكَرُ فِي هَسْم اللهَّهِ كَثيرَ وَل يَصُرًا اللَّهُ مَصُر إِ اللهَّه لَقَو عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الذين إم مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر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 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أمليت لها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 َجَلَمَا يُلقِ الشَّ يُقانوا فِتْنَةً للَِّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَ رَضُ وَقاسَةِ قُلوبُهُم وَإَِّ الظَّالِ مِينَ لَهُم عَذَابُ أَلِيم وَإَِّ الظَّالِ مِينَ لَفِي شِقاقٍِ بَعيد. وَلعلَمَ الذي نَأوتُ الْ العِلْمَ أَهُ الحَقُّ مِر الرَبِّك وَلَعلممَ الذي نَوتُ العَ أَهُ الحَقُّ مِّبِّكَ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 سراطه الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في سبيل الله وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 وَإِ اللهَّهَ لَ خَيرُ الرازِقين لا يُدخِلََّهُم مُدخَلَ يَرضَوونَ وَإَِّ اللَّهَ لَعَم حَلم ذَلِكَ وَمَنْ عاقابَ بِمِثْمَا عُوقِبَ بِيثَُّ بُغِيَ عَلَيهِ لَ يَصُرًاَّهُ اللَّه إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد الله أكبر سمع الله لمن حمده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 طونين المن ترى ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الارض الا باذنه إنِ اللهَّه بِاسِلَ رَأُوفُ الرَّحيِيم وَهُوَ الذي أَحيكُم ثمَُّ يُميتُكُم ثَُّ يُحكُم إَِّإِن سَانَ لَكَفُور لِكُلّ أَُّةٍ جَعَناَ مَ سَكَنهُ مَنْ سَكَنهُم ناسِكُ. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُونَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فِيهِ تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير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 يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ الله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 وَإ يَسْنوبُهُ مُذذّباب شَيْئ الل يَسْتَ قِذُوه مِنْ ضَع فَ الطَّالِبُ وَمَطُلوب مَا قَدَرُ اللهَّهَا حََّّ قَدَرِهِ إِ اللهَّه لَ قَو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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجtabاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج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 Sibbuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaiikati wal Ruh. La ilaha illa Allahunas Taghfirullah. Nes'anukal jannata wa na'udhu bika minan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 وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما العسر يسرى انما العسر يسرى فاذا فرغت فانصب والى ربك فتو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 الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر لا الله له له الملك وله شيء Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana teqabbel minna innaka entes sami'ul al alim wa tuba alayna innaka entes tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husna ibadetik. Allah Ta'ala khalisa nakilgen ibadetlerimizin dargahiyinde husna qabool eylegen. Allah Ta'ala khata kamçiliklerine, nukisadlerine, nuzin, avfqilgen. mukammal ibodatlar qatorida dargohini qabul aylagin. Alloh taolo hammalarimizni bu Ramazonni fazidan, barakotidan nasibador qilgin. Allah taolo somiy bo'lib turgan Qur'oni Karimga hammalarimizni o'zing yo'llab, unga muvofiq hayot kechirmoqligimizni hammamiz uchun muvaffaq aylah. Ta Alloh taolo Cemaatimiz ni qadamlariga qadamlari ki ecr-i hasan atiyoz. Cemaatimizin içi degi beymarlar ni uzin, şifai, kamil, şifai, acil bilansi ili. Müşkullar ni ansan kıl, hacatlar ni rava eyle. Allah Ta'ala khazdarlar ki necat biir, kassifkarlar mizgi qil. Fezzent-i zurriyatlar mizni salahiyyatli eyle. Ta yurtni Ta'ala barcha balo ofatlardan ozing asra. Xayr barakaning bardavom qil. Yurtimizni jannat makon yurtlardan, xalqimizni ozingni rozi qiladigan xalqlardan bo'lishligini Allah ozing muvaffaq qil. Allah taol jamoatimizni qadamlariga ajr-i hasanot yoz, xizmat qilyapkanlarni, xizmatlarni ozing munosib mukofotlar, oxiratga zaxira aylah. Allah taol bu yerda ozingni kalomini gozal holatda ta tajvid bilan bizga o'qib eshitirayotgan qorimdolalarimizni ham hifzi himoyeinga asrab kalominga xodim bo'lib uzoq yillar xizmat qilib yurishlaringizni o'zingiz muyaffar qilib hammalarimizni nah dunyo va oxirat saodatiga o'zingiz musharraf qil o'zingizdan o'ziga muhtoaj qilma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف الرحيم ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika